إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل Is mm -hmm. all and in. بإني نذرت لك ما في إني نذرتُ لقما في بطني محارَرًا فتقبَلْ مِنِّي فتقبَلْ of وليس لك وكذل Voi ei! فقبلها ربها بقبول خزم Oh! Tín إِنَّكَ ثَمِيرٌ هُوَاء فَمَا Jaa ja muffa الله يفعل ما يشاء Oh وَالْقُرْبَانِ الْكَانَ كَانِي وَالْمُسْبِحِ الْبِلَانِيُّ وَالْمَلَكِيُّ No house da تَالِكَ مِنْ أَمْرِي أي يوم ييكقولول ميا ممك تلَ زَمذخ الأصلم Ai! It's Thank you. kin man Tänään Ah! Oh. Wai <tuh> mm -hmm. وَأُذُنٌ بِقُمْ ذِمَاصٌ كُلُّنَا وَمَا